بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن لتشقى إ ل ا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق ا ل أ ر ض والسماوات ا ل ع ل ا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وما بينهما وما تحت الثرى و إ ن تجهر بالقول ف إ ن ه يعلم السر و أ خ ف ى الله لا إ ل ه إ ل ا هو له ا ل أ س م ا ء الحسنى وهل أ ت ا ك حديث موسى إ ذ ر ا نارا فقال ل أ ه ل ه م كثوا اني انست نارا لعلي, لعلي اتيكم منها بقبس أ و أ ج د على النار هدى فلما أ ت ا ه ا نودي يا موسى إ ن ي أ ن ا ربك فاخلع نعليك إ ن ك ب ا ل و ا د المقدس طوى و أ ن ا اخترتك فاستمع لما يوحى إ ن ن ي أ ن ا الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدني و أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري إ ن ا ل س ا ع ة آ ت ي ة أ ك ا د أ خ ف ي ه ا لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه ف ت ر د ا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها و أ ه ش بها على غنمي ولي فيها م آ ر ب أ خ ر ى قال أ ل ق ه ا يا موسى ف أ ل ق ا ه ا ف إ ذ ا هي ح ي ة تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها ا ل أ و ل ى واضم يدك إ ل ى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آ ي ة أ خ ر ى لنريك من آ ي ا ت ن ا الكبرى اذهب إ ل ى فرعون إ ن ه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أ م ر ي واحلل ع ق د ة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أ ه ل ي هارون أ خ ي أ ش د د به أ ز ر ي و أ ش ر ك ه في أ م ر ي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إ ن ك كنت بنا بصيرا قال قد أ و ت ي ت سولك يا موسى ولقد مننا عليك م ر ة أ خ ر ى إ ذ أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م ك ما يوحى أ ن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ي أ خ ذ ه عدو لي وعدو له و أ ل ق ي ت عليك م ح ب ة مني ولتصنع على عيني إ ذ تمشي أ خ ت ك فتقول هل أ د ل ك م على من يكفله فرجعناك إ ل ى أ م ك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك ب آ ي ا ت ي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى قالا ربنا إ ن ن ا نخاف أ ن ي ف ر ط علينا أ و أ ن يطغى قال لا تخافا انني معكما أ س م ع و أ ر ى ف أ ت ي ا ه فقولا إ ن ا رسولا ربك ف أ ر س ل معنا بني إ س ر ا ئ ي ل ولا تعذبهم قد جئناك ب آ ي ه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إ ن ا قد اوحي إ ل ي ن ا أ ن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم ه د ا قال فما بال القرون ا ل أ و ل ى قال علمها عند ربي في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم ا ل أ ر ض مهادا وسلك لكم فيها سبلا و أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج ن ا به ف أ خ ر ج ن ا به أ ز و ا ج ا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم إ ن في ذلك ل آ ي ا ت ل أ و ل ن ه ا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ت ا ر ة أ خ ر ى ولقد أ ر ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا كلها فكذب وابى قال أ ج ئ ت ن ا لتخرجنا من أ ر ض ن ا بسحرك يا موسى ف ل ن أ ت ي ن ك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أ ن ت مكانا سوى قال موعدكم يوم ا ل ز ي ن ة و أ ن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أ ت ا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 قالوا إ ن هذان لساحران يريدان أ ن يخرجاكم من أ ر ض ك م بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ف أ ج م ع و ا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أ ف ل ح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إ م ا أ ن تلقي و إ م ا أ ن نكون أ و ل من أ ل ق ى قال بل أ ل ق و ا ف إ ذ ا حبالهم وعصيهم يخيل إ ل ي ه من سحرهم أ ن ه ا تسعى ف أ و ج س في نفسه خ ي ف ة موسى قلنا لا تخف إ ن ك أ ن ت ا ل أ ع ل ى و أ ل ق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أ ت ى ف أ ل ق ي ا ل س ح ر ة سجدا قالوا آ م ن ا برب هارون وموسى قال آ م ن ت م له قبل أ ن آ ذ ن لكم إ ن ه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن أ ي د ي ك م و أ ر ج ل ك م من خلاف ولأصلبنكم, ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أ ي ن ا أ ش د عذابا و أ ب ق ى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ف ق ض ما أ ن ت قاض إ ن م ا تقضي هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن ا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أ ك ر ه ت ن ا عليه من السحر والله خير و أ ب ق ى انه من ي أ ت ي ربه مجرما ف إ ن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى انيسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ف أ ت ب ع ه م فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم و أ ض ل فرعون قومه وما هدى يا بني إ س ر ا ئ ي ل قد أ ن ج ي ن ا ك م من عدوكم وواعدناكم, وواعدناكم جانب الطور ا ل أ ي م ن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب و آ م ن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أ ع ج ل ك عن قومك يا موسى قال هم أ و ل ئ ك على أ ث ر ي وعجلت إ ل ي ك ربي ل ت ر ض ى قال ف إ ن ا قد فتنا قومك من بعدك و أ ض ل ه م السامري فرجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا قال يا قوم أ ل م يعدكم ربكم وعدا حسنا أ ف ط ا ل عليكم العهد أ م أ ر د ت م أ ن يحل عليكم غضب من ربكم ف أ خ ل ف ت م موعدي قالوا ما أ خ ل ف ن ا موعدك بملكنا ولكنا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها ولكنا حملنا أ و ز ا ر ا من ز ي ن ة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري ف أ خ ر ج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إ ل ه ك م و إ ل ه موسى فنسي أ ف ل ا يرون أ ل ا يرجع إ ل ي ه م قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إ ن م ا فتنتموا به و إ ن ربكم الرحمن فاتبعوني و أ ط ي ع و ا أ م ر ي قالوا لن ب ر ح عليه عاكفين حتى يرجع إ ل ي ن ا موسى قال يا هارون ما منعك إ ذ ر أ ي ت ه م ضلوا أ ل ا تتبعني أ ف ع ص ي ت أ م ر ي قال يا بن أ م لا ت أ خ ذ بلحيتي ولا ب ر أ س ي إ ن ي خشيت أ ن تقول ف ر ق ت بين بني إ س ر ا ئ ي ل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من أ ث ر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب ف إ ن لك في ا ل ح ي ا ة أ ن تقول لامساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إ ن م ا إ ل ه ك م الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أ ن ب ا ء ما قد سبق وقد آ ت ي ن ا ك من لدنا ذكرا من أ ع ر ض عنه ف إ ن ه يحمل يوم ا ل ق ي ا م ة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم ا ل ق ي ا م ة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إ ن لبثتم الا عشرا نحن أ ع ل م بما يقولون إ ذ يقول أ م ث ل ه م طريقه ان لبثتم الا يوما و ي س أ ل و ن ك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أ م ت ا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت ا ل أ ص و ا ت للرحمن فلا تسمع إ ل ا همسا يومئذ لا تنفع ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه ق ر آ ن ا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل ب ا ل ق ر آ ن من قبل أ ن يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إ ل ى آ د م من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س ابا فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان إ لك أ ن لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى فوسوس إ ل ي ه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلا فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه وعصى آ د م ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني ه د ا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أ س ر ف ولم يؤمن ب آ ي ا ت ربه ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ ش د و أ ب ق ى افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك ل آ ي ا ت ل أ و ل ي ا ل ن ه ا ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل م س م ى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آ ن ا ء الليل فسبح و أ ط ر ا ف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منهم ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير و أ ب ق ى و أ م ر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة واصطبر عليها لا ن س أ ل ك رزقا نحن نرزقك و ا ل ع ا ق ب ة للتقوى وقالوا لولا ي أ ت ي ن ا ب آ ي ة من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت إ ل ي ن ا رسولا لقالوا ربنا لولا ارسلت إ ل ي ن ا رسولا فنتبع آ ي ا ت ك من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى